bye, -bye. yeah ربك وارتح طميه الفؤاد قادمك بأربك من بعد طول البعاد وبلك ربك وارتح طميه الفؤاد We I'm yeah. Yeah.